ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعاقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين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 وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشَرُونَ لَو كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني لهم من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين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 وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِتَّخَذُونكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَوْفَ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 وَلَقَدِ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ كَفَرُوا بِذُنُوبِهِمْ وَلَقَدِ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 بل ما تعناها هل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء ايضا ما ينذرون ولا اما استهم نفحه من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا اننا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط يوم القيامه فلا تطول نفس شيئا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 وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتم لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَئِنْ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ظلال مبين قالوا واجئتنا بالحق يم أنت من اللاعبين قال بار ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذالك من الشاهدين وَتَوَلَّاهِ لَكِذَالَنَ أَصْنَابَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوهُمْ دَبِيرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِأَلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ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 ونجئناه لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَتَهُ وَكُلَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَتٍ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وأوحينا إليهم فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِنْقَامَ الصَّلَاةِ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 إنهم كانوا قوما إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأخله من الكرب العظيم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 ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون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 وَأَيُوبَ إِذْ نَادَ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ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 فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يحيا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَابِعَ وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خاشعين وَالَّتِي أَحْصَنَتْ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ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 وحرام على قرية أهلكنا فإنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يسلون وقد ترى بالوعد الحق فإذا هي شخصة أبصار الذين كفروا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 لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا, هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوما نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده